وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشاتٍ والنخل والزرع مختلفاً أكله بالزيتون والرمان متشابهاً والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمرت حطه يوم حصاده ولا تسرفوا